بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم خاسمين خاسمين تلك آيات الكتاب المبين آيات الكتاب المبين لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِن شَاءَ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لها آيَةٌ اِنْتَظَرَتْ أَنَّكُمْ لَهَا قَاعِدٌ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ لقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون لقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم وانجروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لا ايه ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْنَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَإِذْنَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِي الْعُونِ قال رب اني اخاف ان يكذبون قال رب اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينقلق لساني فارسل الهاون ويضيق صدري ولا ينقلق لساني فاغسل ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا قال كلا فاذهبا بآياتنا فاذهبا بآياتنا إنا معكم أَكْثِرْ يَا فِي الْعَوْنَ فَكُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَكْثِرْ يَا فِي الْعَوْنَ فَكُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَن أرسل معنا بني ربك فينا وليدا ولبثثينا من عمرك سنين هاهنا انا من ربك فينا وليدا ولبثثينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكاثرين وقال اتفق التي كلتي فعلت, فعلت وانتم من الكافرين